مريم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ مادى ربه ندا 111. على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا 113. خفت الموالي من ورائي وكانت عاقرا 114. من لدنك وليا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 119. فحملته فانتبذت به مكان قصيا فأجاه المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادها من قد جعل ربك تحتك سريا و هزي اليك بجذع النخله تساقط, تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فانا ترين من البشر أحدا فَقُولِي فقولي ونذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا فاتت به قومها تحملوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله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 قول الذي فيه ما كان لله أي يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن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 سُرعَ إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إننا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بنتي قد جعلني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سويا يا بنتي لا تعبد الشيطان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب عن ت أغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما وهبنا لهم اسحاقا ورعقا وكلنا جعلنا نبييا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى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 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في كتاب إدنيس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشذعون 129-وأيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها وَإِذَا تُتَلَّعَ لَهُمْ آيَاتُنَا بَيْنَتِهِمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَذِيرٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ من كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّى أفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوَتِينَمَا لَوْ وَلَدَ أَطْلَعَ الْغَيْبَ مِنْتَخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا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 تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض, الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 111. وقد أحصاهم وعدهم عدا 112. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه